ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تدري من تحتها الانهار ومن يتولى يعد فاذا ذا النليم لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في فعلم ما استكينت عليهم وثابهم فتحا قريبا ومعالم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله معالم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه فعجل لكم هذه وكفئ لأنفسكم ولتكون آية للمؤمنين وَلِتَكُونَ عَايةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَحْلِيهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا أُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَلَهُ الْعَذَابَ أَتُمْ مَلَأْ يَدُونَ وَلِيَهُمْ وَلَا نُصِيرًا سُنَّةُ اللهِ الَّتِي قَدْ قَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللهِ تَبْدِيلًا